بيقول فحات كلام كتير مش حلو ليه بيقول ما ليك لازم حياتك من ماضي وعسى نقول ما بيقول ضل فيه بيقول جانب مني عسى ما شعري بالده لو بعيت مش عايزة Het is hem Maar het is Het